واتنتراطيا وطيل من راقا وظن انه الفراطا والتنفت الساق بالساق والتنفت الساق بالساق الى ربك يوم المساق فلا صدق ولا صلى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 كان علقه فخلق فسوى فجعل من كل زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى